لا جناح عليهم مفي أذنائهم ولا أذنائهم ولا أذنائهم ولا إخوانهم ولا أذناء إخوانهم ولا أذناء أخواتهن ولا نساءهم ولا نسائهن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 لا بيبهن ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله عزور الرحيم لإن لم يمتى المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لذري أنك بني ثم لا يجامعون فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين قلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبليلا